بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية 114. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة 116. نارا حامية تسقى من عين آنية 112. ليس لهم طعام إلا من ضريع 113. لا يسمن ولا يغني من جوع 114. يومئذ ناعمة 115. راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية 113. فيها عين جارية 114. فيها سرر مرفوعة 115. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة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 112. لست عليهم بمسيطر 113. إلا من تولى وكفر 114. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم 119. علينا حسابهم